ن یو مسلی نیک یو میفت تون نفواج وفوتھ سم اف کا نت ابو وسئرتیل جیبا لف کا نت سرو مكانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا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 فَاخَذَهُ اللهُ نَكَالًا لِلآخِرَةِ وَالْأُولَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَى أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا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 122. يوم يتذكر الإنسان ما سعى 123. وبرزت الجحيم لمن يرى 124. فأما من طغى 125. وآثر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 114. فيما أنت من ذكراها 115. إلى ربك منتهاها 116. إنما أنت منذر من يخشاها 117. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها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 124. فأنت له تصدى 125. وما عليك ألا يزكى 126. وأما من جاءك يسعى 127. وهو يخشى 128. فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة تم شا کرم مرفواٹی سفر کم برار کٹ نکفر من شلق مِن نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ انسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حببا وعنبا وقضبا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 وامّه وابيه وَصَاحِبَتِهِ وبنيه لكل امرئ منهم يوم اذن شان يغني وجوه يوم اذن مسفره ضاحكة وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمْ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ كَدَرَتْ وإذا الجبال اید جیبالت العشار اِدل اشارو ات و ادل وشیرت و اِدل بت و اِدو سوجت و ادل مؤدیلت و اد الصحف فیرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس وس وس تنفس انہولہ کریم کو دل آشی مک م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 لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتَ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتَ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتَ عَلِمَتْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتَ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمَ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 119. يعلمون ما تفعلون 110. لَفِي الأبرار لفي نعيم 111. وإن الفجار لفي جحيم 112. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين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 وَماَا أَدْرَكَمَا عِّون كِتابُ مَرقُون يَشحَدهُ المُقَبُون إِ الأبْرارَ لَفِي نَعم على الأرائك يظرُون تَعْرِفُ فِي وجوهِهِم نَضْرَةً النَّعم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 وَإذَارَ أَهُمْ قَاُ إِهَا أُل إِلَ ضَلُون وَمَا أُرْرسِل عَلَيهِم حَافِظين فَالْيَوْمَ الذيَّذينَ آمَنُوا مِنَكُفَّارِ يَضحَكُون على الأأَرَائِكِ يَظُرُون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 بَيَنْ قَلْبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثَبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرورًا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 اخدو انقم عالحدالون بل می نش و منہ مو بلاہل عزیز الحمید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 11. وهو الغفور الودود 12. ذو العرش المجيد 13. فعال لما يريد 14. هل أتاك حديث الجنود 15. فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب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 ان النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب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 122. وذكر اسم ربه فصلى 123. بل تؤثرون الحياة الدنيا 124. والآخرة خير وأبقى 125. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم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 وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أَفَلَا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ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 وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدْرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا كَلَّا بَلَّا بل تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ وَتَأْكُلُونَ التُرَاثَ أَكْلًا لَمْ 119. وتحبون المال حبا جما 110. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا 111. وجاء ربك والملك صفا صفا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٍ 118. ولا يوثق وثاقه أحد 119. يا أيتها النفس المطمئنة 110. ارجعي إلى ربك راضية مرضية 111. في عبادي 112. جنتي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 يَقُولُ أَهْلَكْتَ مَا لَمْ يَبْدَ أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقَدْ حَمَلَ الْعَقَبَةَ وَمَا أدراك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 قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ تَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذِ بَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فقد بو فروہ فدم دم الم ربیم فس ولا اخاف عباح بسم اللہ الرحمن ولئی ادا یا اوشا و ناری ادا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 فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِن عَلَيْنَا لَلهُدَى وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى اللہ وس اتقا الحکا و مال اح دن عندمتی ربلا و لبا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 الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقب ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَرَأَىٰ أَن أَسْتَغْنَىٰ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صلى.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 ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم انفی لدر وما ادراکما لتر لدری خیر الح تنزل ملا اکتو روی ہابی ازنی كُلِّ ملر سلام هي حتى مطلع الفجر الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه رسول مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ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 يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر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 ام مع من سقولت مواجین پہ عیشہ و ام مع من خفت مواجین پایا و مہ ادور ماہیا ناریہ اللہ اکبر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 ثم لا ترونها عين اليقين ثم لا تسالن يومئذ عن النعيم الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزه الذي جمع مالا وعدده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 ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش رحلت شیتا صعیف فلی ابدور ابح البعت الزی الذي ام مِنْ امن ہم من خوف اللہ اکبر بسم اللہ رحمن الرحیم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 الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر تصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر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 إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارًا ذات لهب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 اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم